اسحب زكريا صح اللي نام وشد ظهوري لجرودي، زكريا صح اللي نام وشد ظهوري لجرودي، الأرض والشعب بتدهم زكريا Sabia se cara y Hei hey. يا أبو قنديل اليوم بتاع محمود السعدي نادى hey, يا ابو محمد يا أبو قنديل اليوم بتاع محمود السعدي نادى hey, يا أبو ja <tuhuri>, uudet الشاريق ده ادعوا محمود أبو خليفه يا رايح في الفتور التعب الشاريق ده محمود أبو خليفه لا تنسوا يا من فيصل كل حبيبك والسايس ياسر ابو حسام اللي سودي اسحب الزم يا جدريه ورد الدوديه صح لي يا مو شددوري Some be a